أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له من لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ طَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 وهذا كتاب مصدق لِسَانَ عربيا ليُنذِرَ الذين ظلموا ليُنذِرَ الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم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 إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أن أشكر نعمة كلا أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفقوا وََهُمْ أَعمالَهُم وَهُمْ لا يُغْلَمُ وَيَومَا يُعَضُ الذيذينَ كَفَرُ عَلًَا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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رآه عارضا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 لَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله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 سَهَذَى بِالحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِلْ كَمَا صَبَرَهُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ